دخلوا بيوتا النبي إلا أن ذنركم إلى قع من غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فدخلوا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعتم فتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذن النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن منهم أحرق قلوبكم وقلوبهم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تكحو أزواجه من بعدني أبداً، إن ذلكم كانوا. أن أو تخبوه فإن الله كان بكل شيء علما لا جناح عليهم إن في آباءهن ولا أبناءهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن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 الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهدانا وإثما من يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلامي بهم ذلك أدنا أن يعرفنا فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم برضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً بل عُرِن أينما سقفوا أخذوا قدِلوا تقتلا سُنَّتَ الْغَائِفِ الَّذين خَلَوْا مِن قَبْل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّة إِلَّا تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَذَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم أير ابن الله بعله ولله آمين لا خير في كثير من نجوى وان ان من امر بصدقه اوما او اصلاف من بين الناس ومن يفعل ذلك ابتقاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين ونلنه ما تولى ونصله جهنم وسائر المصيرات إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون وقال المريد اللعن الله وقال لاتتخذا من عبادك لطيبا غفرا ولو ظن منهم ولو من ينوا ولا امرنهم فلا ولا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنهم وما يعدهم يَقُولُونَ إِنَّ غُرُورًا أَلَا إِنَّ كَمَا وَاهم جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جنات تَجْرِي تحتها سندخلهم جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا الله أكبر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 wa ir al-muqobbi alain waladzalin amanu billahi wa wa مِنْ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد الذين يتسللون منكم لوابا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض وَأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 Varakin mu wreudah Francille, 시butri onません Maseen. Myös järjan usko,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 لذلك هم لما عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأرون يوم إنكم منا لا قد كانت آياتي تتلى عليكم فكن تم على أعقابكم تقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءُوا مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمْ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة بل جاههم بالحق وأكثرهم للحق كاربون ولو اتبع الحق وهو أسدت السماوات والأرض ومن فيه بل أتيناهم بذكرهم فهم ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير رازقين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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرر إلا الجحيم في قيامهم يعمهن ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكأنوا لربهم وبايت ضرعود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 وهو, وهو الذي رأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو, تحشرون وهو الذي يحكي ويبيت ولو اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قالوا أئذا مثنا وفنا سرابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل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 يده الملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإن هم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما عم يصفون ع والشهادة فتعال عن ما يشركون والرب إِنَّا تُرينا ما يوعدون رب فَلا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَنَّكَ مَا لَعِظُهُمْ لَقَالِرٌ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 الموت قال رب ارجعون لعلني أعمل صالحا فيما تركت كلا إن إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ومن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 الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من ثم جعل نسله من سلالة مما فخفيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل كل موت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون لا كسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجئنا نعما صالحا إنا موقنون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 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بياخروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون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 كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نسلا بما كانوا يعملون وأما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 وذكروا آيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مراء من لقاء وجعلناه هدى لبني اسرائيل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 رب عنهم وثبّرهم إن ثبّرهم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتى على الإيران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 إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَغِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ مِهَا عِبَادُ اللَّهِ مَفَجِّرُونَهَا تَفْكِيرًا يُوفُونَ بِالنَّهِ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 كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراب طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 العاجل ذا ويزرعون وراهم يوم تقيلا نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئت بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء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 والظالمين أعد لهم عذابا أليما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وَإِنِّي كُلَّمَا دَعوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَّارِهِنَّ وَاسْتَغْشَوْتِي أَبَهُمْ وَاسْتَغْشَوْتِي أَبَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتَكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إني اثرت لو اسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزل بكم وبنين ويجعل لكم جنات يَعِنَّكُمْ أَنَّى رَأَ مَا لَكُمْ لَا تَرجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارَا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا جعل الشمس سراجا، والله أحبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكو منها سبل في جاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يسده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن وَلَا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرى وقد أضلوا كثيرا وَلَا ولا تصدق قايين إن ضلالاً مما خطئه أورق فأدخلونا رم فلم يجدوا لهم فلم يجدوا لهم منذون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يندوا إلا فاجرا يا كبارا رب غفر لي ولوالديا ولما دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تسد الظالمين إلا سبارا الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا أن تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَبِينُ أَنْ تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْرِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي كُمْ لو يطيقكم في كثير من الأمر نعاس ثم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الرَّاشِدُونَ من الله ونعمه والله عليم حكيم حَكِيمٌ وَإِن من المؤمنين الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى فإن بغث إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن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 ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالأنقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان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 أيحب أحدهم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وَجَعَلناكم شعو با و قبائل لِتَعارَفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قال اهل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلث من أعمالكم شيئا إن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 تعملون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نفسد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 اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتي يبرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنفر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 المهطئين إلى الداء يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجير فدعا ربه أني مغلوب فانتر جعل سير ففتحنا ابواب السماء بماي منهمر وفجرنا الارضيون فانتقل ماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيون جزاء لمن يُسْفِرُ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ ولقد يسرنا للذكر فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس نستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل نقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر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 نا قت فيثنا جلهم فرتق بهم واصطبب ونبئهم أنما قسمت بينهم كل شر سمحته فنادوا صاحبهم فتاع طاف فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قول طنب نذر ورسلنا عليهم حاصفا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من منذنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بمنذر ولقد راودوه عن فيه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صدحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكير ولقد جاء بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميعا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 إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمء بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير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 فالسيعصفة والنشرات نشرة فالفارقاس فرقا فالمنقيات فكرا عذرا أو نذرا إنما سعدون لواقع فإذا النجوم طمسان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 إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاسا أحياء وأبواتا وجعلنا فيها ربا سيشابخاتوا واسقيناكم ما انطرا تا ويل يومئذ للمكذبين ينطلقون الى ما كنتم به تكذبون ينطلقون الى ظل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 ويقون ولا يؤذن لهم فيعسذرون ويقول يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل يمعنهم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعلون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن وذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل له اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وسارعوا إلى مغفرة من مرؤوفهم وجنة عرضها السماوات والأرض عبد للمتقين الذين يفقهون في السرّ والضرّ والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولائك جزاؤهم مغفرة من ربي وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار رخالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من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 والله, والله لا يحب, يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولن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 ما دون إلا رسول قد خلص من قبله رسول أفئد ما سأقتل قلبت على أعقابكم ومن قلب على عقبين فلن يضر الله شيئا وسيزيل له الشاكرين ومن كان لنفس ان كموتينا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكاين بِغَيْرِ قَا سَلَ مَعْ غَوْرِ رَبِّي يُون كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباح يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يستح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم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 وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ نَذَرُ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلَا تغرن إنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعين الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له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 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئ لهم عذاب شديد ومسر هؤلاء كه ويبور والله خلقكم من تراب ثم ثم جعلكم أسواجا وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمل ولا ينقص من عمره إلا في ذلك على الله يسير